والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنّا في متجر من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعده الله حقا ونال أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أهل الكتاب ميّع من يعمل سوء أي يجزب ولا يجزل له من دون الله وليه ولا نصير وما يعم من الصالح مذكراً الأوصى وهو مؤمن مذكراً الأوصى وهو مؤمن فأولئك يدخلون للجنه يدخلون الجنة ولا يظلمون قليلا ولن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتقى الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً ويستفسونك في النساء قل الله يُفْكِيكم فيهنَّ وما يُتَلَّى عليكم فيه وما يُتَلَّى عليكم في الكتاب فيه ما كتب لهم وترابون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم.